أواه مما لا بني أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه مستغفرا مما جنت يداه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلوت في كنادي ماذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه مال ضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله سأنا بيدك كربة وارح من ما قد عنا وداه ما القلب ضعيف اذا المت كربة الا الدعاء أفس عن عبيدك كرما وارحم مما قد عنا ودعا مما بما قد عنا ودعا يا روح حمر يا حمر رحمان الرحيم إلا الرجوع إليك يا رحمان أنا متاسف وأنت رب بنفّق قط راض أو فا Rohmu kamilah ilahi, engkau adalah Mujur ya Rabb, ya Rabb. Aku azabu, wahai Rabb, Engkau yang maha pengasih. Aku azabu,